يوم متينا تاسينا فينا في معاقينا معاقينا الم تمزقنا مزقنا ربنا ذمسينا تصبحنا تمسينا كناوت رهقنا وترطعنا وتكويننا سؤالقنا وتلهقنا وتلفحنا وتكويننا ففي منابج انا في الوعي الواسين وانب يا عنا بحر شواطئه بلا امينا نداء من حماينا من الشيشان يأتينا يأتينا لأختي الدين تارخة تأملنا اخوة فينا, فينا تساعد عنه أبنا وتستجيب الملائينا خاتمنا فجائعنا وفي الملوى المواسينا وتشهد أن يا عنا الصلب ليس يودينا وان دياعنا بحر سلمت سوا هو يودينا وان دياعنا بحر يا امام في امام في دباله اسم انتهيدو انتهيدو فاندبنا فاندبنا فنحن الاسد والجند فنحن الاسد والجند فهفوا من مواقبكم سياعا وانصروا الدينة اعيذوها لنا بدلا وياموكا وحيطينا فهفوا من, من مواقبكم سياعا وانصروا الدينة أعيذها لنا ربداً وياموكاً وحيتينا وإن نصدق مع المولى لنا العزاً وتمكينا وإن نصدق مع المولى لنا وتمكينا لنا وتمكينا